بسم الله الرحمن الرحيم والعادية في طبحا فالغرية في طبحا فالغرية في طبحا نقعا فأسقن به جمعا وإنه على ذلك مشهيد وإنه لحب الخير مشهيد أفلا يعلم إذا نوعف ما في القبور وحظ ما في الصدور إن رب الله يومئذ الدكتور